اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك

في هذه ا ل ل ي ل ة التي نختتم بها في اذاعه ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره, القاهرة احتفالاتنا بذكرى ا ل إ س ر ا ء والمعراج, والمعراج ونستقبل فيها, فيها شهر شعبان إ خ و ة ا ل ي م ن و ا ل إ س ل ا م وسيظل ا ل إ س ر ا ء و ا ل م ع ر ا ج درسا في اليقين لطالب اليقين, في في في اليقين, يقين اليقين يقين وكل مؤمن

عندما, عندما تشتد عندما به ا ل خ ط و ب وتتكالب عليه الصلاه ويستشعر الضعف أ م ا م محن ا ل ح ي ا ة و ا ت ل ا ء ا ت ه ا فحسبه ب ر ا ع ة الله, الله, الله

فالمنحه لن نجدها إ ل ا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي يجب أ ن نعيشه منهجا و ش خ ص ي ة تجمعت فيها أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن كما نعيشه روحا تسري في كياننا وطهرا يغسل صدورنا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ونحن ن م ل ع شهر رجب نستقبل شهر شعبان

شعبان قبل طيب ا ل نفحات أ ه ل ا بشهر الله جل جلاله يمحو الذنوب ويقبل الدعوات شعبان ي ح م ل في سنا أ ي ا م ه م و ر ا ب أ ه ل الفضل والخيرات إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن والاسلام ومن هنا من جامع عمرو بن العاص ب م د ي ن ة ا ل ط ا ه ر ة

ي س ت ه ل هذا اللقاء المبارك بخير ما يستهل به ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ا ت بينات في كتاب الله الكريم

ب الله الرحمن الرحيم هو الذي أ ر س ل رسول ه بالهدى ودين الحق ل ي و ي ر ه على النبي

<تصفيق> ه و ا ل ذ ي أ ر س ل ر س و ل ه ف ي

وهي عفو على الدين كله ولو كره المشرقون <تصفيق>

「どんみる」

ذلكم خير لكم

و س و ع ه ا ل ا ب ل ي للعلوم ا ب ا س ل ا م ي ه

「いやいや

قال <ملا> الحوالي

من بني اسرائيل وكثر الخطائف

All right. <laughs>、uh -uh.

Beep. <laughs> n

لنجعلها لكم كذكره

「そうだね」

فهو في عيشه راضيه ة في ج

يالحالح. لا اله الا الله ا ل ل ه أ ك ب ر لله الحمد

「私、<Yeah> UH、の思い出は何でもいい」

ف ي هذه ا ل ل ي ل ة التي تختتم فيها إ ل ا ع ط القران الكريم من ا ل ق ا ه ر ة احتسالاتها ب ذ ك ر ا ل إ س ر ا ء و المعراج و باستقبال شهر شعبان عبان عبان عبان عبان عبان عبان عبان